أشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما لجالاً كثيراً وانساءاً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 من مناقبها رضي الله تعالى عنها وصلنا إلى المنقبة الثانية والعشرون كانت رضي الله تعالى عنها الحادية والعشرون معذرة المنقبة الحادية والعشرون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجرها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائب وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائب ثم يقرأ القرآن كما وردت تذلك في رواية أخرى بنفس المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائب فيتلو القرآن هذا الحديث رواها الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد وغيرهم من فوائد هذا الحديث في جواز قراءة القرآن مبتجعا ومتكئا كذلك وهو وضع رأسه في حجر مرأته حتى وان كانت حائب سواء كانت طاهرة أو حائب ولو كان كذلك بقرب موضع نجس والله أعلم يعني يجوز أن الرجل يتكئ او يضع رأسه على فخذ زوجته ثم يقرأ القرآن الكريم أو يضع رأسه على حجرها ويقرأ القرآن الكريم حتى وإن كانت حقب كما يدل الحديث على جواز الاقتجاع ووضع الرأس أثناء قراءة القرآن الكريم لا حرج في ذلك وهذا يدخل في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعونا وعلى جنوبهم إذن قراءة القرآن قياما وجلوسا وكذلك على الجنوب ولا يخفاكم أن قراءة القرآن من ذكر الله عز وجل إذن هذه الفائدة أنه يجب للإنسان أن يقرأ القرآن وهو منطجع من فوائد الحديث كذلك فيه جواز ملامسة الحائب وأن ذات الحائب سواء كان من ثياب أو غيرها على طهارة إذا بشرط أن لا يلحق بذلك أي نوع من الأنواع النجاسة الفائدة التي تري ذلك إشارة لمكان المرأة في الإسلام وقد أشرنا في دروس السابقة أن المرأة والله الحمد قد حضيت في الإسلام بمكان عظيمة لم يرى التاريخ البشري احتراما وتقديرا ولمكانة المرأة كما في دين الإسلام فإن الإسلام أعطاها من الحقوق الكثيرة حتى وإن كانت حائبة وقد سقنا في الدروس السابقة أن اليهود كانوا إذا حاضط المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا فقط من النساء وأما الطعام والشراب والنوم وما إلى ذلك فلا حرر في ذلك وهذا ما ذلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة والواضحة فيه كذلك جواز ذكر بعض الأمور الخاصة بغية تنشر العلم فإن هذا من أمور الخاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ومع ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت يعني تحدث بذلك الفائدة الثانية والعشرون كانت رضي الله تعالى عنها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائب ومعنى الترجيل هو تسريح الشعب يعني تمشط للنبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه أنها كانت رضي الله تعالى عنها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائب وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناودها رأسه صلى الله عليه وسلم وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائب رضي الله تعالى عنها في رواية كذلك بنفس المعنى وهذه الحديث كلها متفق عليها في البخاري ومسلم وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدحل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكما لا يدخل إلى البيت إلا لحاجة المعتكف في رواية وكان يدخل البيت وكما لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان في هذا الحديث عدة فوائد منها أن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ملاسقة بالمسجد الشريف فكانت عائشة رضي الله عنها تقعد في حجرتها من وراء ويقل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد خارج الحجرة فيميل رأسه إليها والله أعلم وكما لا يخفاكم أن حجرة عائشة هي التي يدخن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل المسجد النبي الشريف وزار القبر الشريف صلى الله عليه وسلم يلحب أن هذه الحجرة كانت ملاسقة للمسجد والله أعلم الفائدة الثانية جميل العلاقة التي كانت تربط بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنه علاقة يدل على المحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يخرج رأسه فتأتي عاشة رضي الله تعالى عنها ويرجل للنبي صلى الله عليه وسلم شعره الفائدة الثالثة في جواز تنظيف المعتكف رأسه وكذلك يجوز أن ينظف ددنه وثيابه لا حرج في ذلك الفائدة الرابعة وأشرنا إلى ذلك في بعض الأحاديث طهارت بدن الحائب ونقل الإمام النووي إجماع على ذلك سواء كان من عرقه او من لعابه أو دمعه وغير ذلك سواء كان هذا جنب أو طاهر سواء كانت امرأة أو رجل الله أعلم ولا يخفقكم أن هذا من باب تكليم إسلام للمرأة الفائدة الخامسة جواز استخدام الرجل زوجته في ما جرت به العادة يجوز الرجل أن يطلب من زوجته ما يترد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت عائشة في حالي صحيحة كما روى الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط قوبه ويخصف معله ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعمله وكان يخيط ثوبه وكذلك يخصف معله صلى الله عليه وسلم لا ينفي ذلك أن كان أنه كان صلى الله عليه وسلم يطلب من زوجاته فيما جرت بإبعادة كحال هذا الحديث ان عائشة رضي الله عنها كان فيها تسرح للنبي صلى الله عليه وسلم شعره وهو مرتكف الفائدة السادسة يسمى الاعتكاف جوار لحديث يسمى جوارا لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائب إذن نقض الجوار لا حرج فيه أن يقال في حق المعتكف الفائدة الأخيرة أن الأصل في المعتكف أن يبقى في المسجد لا يخرج إلا لحاجة ما في نص هذا الحديث وكما لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وفي اخرى أخرى إلا لحاجة الإنسان الفائدة الثالثة والعشرون أو المنقبة الثالثة والعشرون من مناقب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها تنام رضي الله عنها بين يديه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم يعني أذكر أخواني وأخواتي يعني محاولة متابعة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإن من بركات المجالس العلم يتفرط الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بل أمرنا بذلك على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قدلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام هنا قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح في راية أخرى وأنا مبتجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقضبتهما صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث استدل بالحديث على بعض الأحكام الشرعية وإن كان في بعضها خلاف بين الفقهاء اولا جواز الصلاة إلى النائم حتى لو كانت امرأة وقد كره بعض العلماء ذلك إذن فائد الأولى جواز أن يصل إلى نائم وإن كان بعض العلماء كره ذلك سواء كان هذا النائم رجل أو امرأة كبير أو صغير ثانيا أن اللمس بغير لذة بدون حائل او من وراء حائل لا ينقض الطهارة ولا يبطل الصلاة طبعا كما قلت في بعض هذه المسائل خلاف طويل عند أهل العلم بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه لا تنقض لا ينقض الوضوء لمس إما بلذة أو بغير شهوة أو بغير لذة بدون حائل أو من وراء حائل ثالثا فيه دليل على أن العمل اليسير لا يفصل الصلاة ما الغمز في هذا الحديث الغمز يأتي لغة على معانم منها الإشارة وغالبا تكون في الرأس أو في العينين أو في الجبين وغير ذلك وأحيانا تكون باللمس والجس وهذا الحديث في هذا الحديث لا يحمل إلا على هذا المعنى أي على معنى اللمس أو الجس دليل ذلك كما سيأتي في الأحاديث أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وفي قول عائشة أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح على أمرين إما بتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية وهو جواز اللمس أو الصلاة إلى النائم أو, وغير ذلك أو الحركة اليسيرة وغير ذلك وإما لإقامة العذر من عائشة رضي الله عنها لنفسها يعني تقول الذي أحوجني أن أو أحوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمزني ويغمز رجلي أنه ليس يوجد هناك مصابيح فالغرفة مظلمة فلذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغمزني برجلي والغمز بالرجل يدل كذلك على أنه كان باللمس لا بالإشارة سواء كانت في العين أو في الرأس أو غير ذلك فلو كانت مصابيح لعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسجد فضمت قدميها فلذلك قال ذلك لتعنذر نفسها والله أعلم أو كما قلت لبيان حكم الأحكام الشرعية من فوائد هذا الحديث كذلك في دلاله على زهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ضيق المكان يغمز عائشه لتكف قدميها فتسجد في موضع هنا صلى الله عليه وسلم من اطلع على سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم قرأ الشماء المحمديه امام الترمذي او غيره هذا الكتاب من الكتب التي تسلمك عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا كان زاهدا في هذه الحياة في الدنيا فعائشة رضي الله عنها حجرتها ضيقة لا تتسع للنبي صلى الله عليه وسلم ولها حتى إذا أرد أن يصلي اضطر أن يغنزها وهو بالصلاة حتى تقبض قدميها صلى الله عليه وسلم وعلى هذا أقول يعني بالنسبة لأحوات يعني عليهم أن يتقون الله عز وجل في أزواجهم وأن لا يتكلف المرأة سواء كانت بنت أو كانت زوجة أن لا تكلف المهير عليها فوق طاقته فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ترضى بما قسم الله عز جل لها الفائدة الأخيرة أن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح هذه فائدة في هذا الحديث أن المصابيح لم تكن يومئذ في البيوت والله تعالى أعلى وأعلم المنقض الرابع والعشرون إذا كان بالليل صلى الله عليه وسلم سار مع عائشة يتحدث معها كان يؤثر إذا كان في الليل ويسير صلى الله عليه وسلم أن يتحدث مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة وهذا فيه نوع من أنواع ما يحدث بين الضرائر منه تفر لهن في ذلك كما ستأتي في الفوائد إن شاء الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه يعني يعمل قرعة فطارت القرعة لعائشة وحفصة إذن من ثوائد يعني أنه كان يقرع فقد تخلف معه امرأة أو أكثر من زوجاتي, زوجاتي ففي هذه الحادثة خرجت القرعة لمن؟ لعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث عادت النبي وكان يسير في الليل يسير يتحدث مع من؟ مع عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت حفصة انظروا إلى حيلة حفصة رضي الله تعالى عنها وقلت كما قلت هذا يحبث كثيرا بين الضرائر ولكن هذا لا يخرجهنا عن طاعة الله عز وجل ولا على البغض ولا على غير ذلك قالت حفصة لمن؟ لعائشة رضي الله عنها ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر يعني قالت لها ما رأيك اليوم أنت تركبي بعيري فتنظرين إلى بعض المناظر التي ما رأيتيها وأنا أركب بعيرك فأنظر بعض المناظر التي لم أراها فقالت بلى وافقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة يظهر أن في هذا الجمل من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ولكن من كان عليه حفصة فسلم عليها فردت حفصة رضي الله تعالى عنها ثم سار حتى نزلوا صار يتكلم مع, مع حفصة رضي الله عنها وافتقدته عائشة أم المؤمنين فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني تقول عن نفسها ولا أستطيع أن أقول له شيئا هذا الحديث, في هذا الحديث في فوائد كثيرة من أهم هذه الفوائد العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وأجمع العلماء على جواز العمل بالقرعة في ذلك أحدث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم القرعة سواء بين زوجاته أو غيرهم مع الصحابة أو غيرهم قال أبو عبيد عمل بها يعني بالقرعة ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم طبعا فيما بلغنا وإلا الأكثر يعني, يعني كثير من الأنبياء فعبوا بالقرعة ولكن مما ولد لنا سواء بالكتاب أو السنة لمن صح ذلك ثلاثة, ثلاثة من الأنبياء صلى الله وسلم عليهم عمل بلقرعة يونس عليه السلام قال فساهم فكان من المدحضين وزكريا قال الله عزيزي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم إذن عمل بلقرعة ومحمد صلى الله عليه وسلم كما في أحد الكثير منها هذا الحديث كان إذا خرج أقرأ بين نسائه صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر واستعمالها يعني القرعة كالإجماع بين أهل العلم الفائدة الثانية حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بل وحب النبي صلى الله عليه وسلم للسير معها ومناجاتها وهذا أمر لم يخفى على من حفصة رضي الله تعالى عنها لذلك احتالت هذه الحيلة الفائدة الثالثة شدة غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد تفاوت النساء في شدة الغيرة وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من أشد النساء غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني من شدة غيرتها جعلت رجليها في نوع من أنواع النبات يسمى الإذخر وتقول يا ربي سلط علي عقربا أو حية الدغني يعني شدة الغيرة شدة عظيمة في أم المؤمناء حتى تدعو على نفسها هذا الدعاء يدخل في ذلك أن الغيرة للنساء مسموح لهن فيها وبعض العلماء يقول أصلا هذا خارج عن تحكم نورة في نفسها وغير منكر كذلك من أخلاقهن لا سيما الضرائر وإنما حمل حفصة رضي الله تعالى عنها على ذلك الغيرة فتحيلت على عائشة رضي الله عنها وهذا كثير ما يقع بين الضرائر من فوائد الحديث ذكاء حفصة ابنة عمر رضي الله تعالى عنها فأن جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يسير معها بدل أن يسير مع عائشة ويتكلم معها الفائدة الأخيرة قولها رضي الله تعالى عنها إذا خرج أقرع بين نسائه تعني إذا خرج إلى سفر كما في بعض الأحديث في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراج سفرا أقرع بين أزواجه في الحديث فوائل عظيمة كذلك منها سفر المرأة مع زوجها ليس من المحرم أن تسافر المرأة مع زوجها بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأخذ زوجاته معه في الأسفار وكذلك الحديث مع الأهل ليست من باب مخارم نوروءة أو من يقدح بالرجل أن إذا سار تكلم مع زوجته كما يفعل للأسف كثير من الرجال بعض الرجال إذا سار مع زوجته لا يتكلم يظن في ذلك نوع من ألواع انتقاص المراف حقه فنقول أكمل أخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا سار كان يتكلم مع أهلي ويناجيهم كذلك في الحديث فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يسير بالليل وورد في ذلك حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل يعني الدلجة السير في السفر بالليل فإن أرض تطوى بليل ومن سافر لمس ذلك سبحان الله السفر في الليل يقع الإنسان مسافات أكثر وأكثر بركة من النهار والله أعلم المنقب الخامس والعشرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لأعلم لا إذا كنت عني رابية وإذا كنت عني غضى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف متى تكون عائشة رابية على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الرضى الزوجي ومتى تكون غاضبة عنه كذلك غضب الذي يقع بين الزوجين على عائشة أم رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غبى أو علي غبى قالت فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنت تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت علي غبى قلت لا ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك من فوائد هذا الحديث الحديث يدل على استقراء المصطفى صلى الله عليه وسلم لحال أهله كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرأ يعني يعرف حال أهله ومعرفة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في حال الرضا وكذلك في حال الغضب سواء كان ذلك من فعل او من قول كما فيه أيضا من فائد حديث فيه دلالة على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ملاحظته وأقول هكذا ينبغي للرجال هكذا ينبغي للرجال أن يعرف الرجل حال زوجته من ربا أو غضب إما بقول أو تصرف وغير ذلك الثانية الغيرة في النساء مما جبلنا عليها وقد إشارت إلى ذلك الحديث الذي سبقه وبعض الحديث ذلك وفيه القسم بالله عز وجل وجواز الحلف وأن يقسم الإنسان بقول ورب محمد ورب إبراهيم لا حرج في ذلك لا حرج أن يقول الإنسان ورب محمد أو أن يقول ورب إبراهيم كذلك في الحديث فيه صبر الصبر على النساء وعلى ما يبدو منهن من الجفاء وما يقع ضينا الزوجين من عضم وغضب بحيث لا يفسد هذه الأمور العAقة بينهما فعائشة رضي الله عنها كان يقع كما قلنا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع بين كل زوجين ولذلك أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكة من الملائكة وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليست ملائكة فلذلك من حكمة الله أن يرسل بشرا ليقتدى به وهذا البشر محمد صلى الله عليه وسلم كان يقع بينه وبين زوجاته ما يقع ما بين الأزواج ولكن صلى الله عليه وسلم كان يحسن التعامل كان يحسن التعامل صلى الله عليه وسلم الفائدة الخامسة في قولها رضي الله تعالى عنها ورب إبراهيم بعض العلماء قال لما ذكرت إبراهيم دون الأنبياء لما لم تكن تقول ورب موسى أو ورب عيسى أو ورب آدم وغيرها بعض العلماء قال إنما ذكرت إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام لأنه أولى الناس به إن أولى الناس لإبراهيم للذين يتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اخترت هذا الاسم كما نص القرآن الآية السابقة كذلك لأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله فاختارت إبراهيم من بين الأنبياء وهناك فائدة كذلك أسوقها واستنداطا مني والله أعلم أن أشد الناس شبهاً بإبراهيم عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث كما في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى قائما يصلي فإذا أقرب الناس به شبها عروه ابن مسعود الثقفي ثم يقول وإذا إبراهيم قائم يصلي فإذا أشبه الناس به صاحبكم يعني به نفسه صلى الله عليه وسلم أشد الناس شبها بإبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم الفائدة السادسة في دلالة على فطنة عائشة وقوة ذكائها وذلك من خلال القسم إذا كانت راضية تقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت غضبة تقسم بإبراهيم عليه السلام وكذلك كما قلت في فطنة النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته ذلك في قولها اجل كما في الحديث فلما قال لها إذا, إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضا قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل والله قالت قلت أجل أو والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك في قولها أجل أي نعم وقولها ما أهجر إلا اسمك قال بعض أهل العلم هذا الحصر في غاية اللطف من عائش رضي الله عنها لأنها أخبرت إذا كان في غاية الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة الإنسان إذا غضب كما هو معلوم قد يصدر منه أمورا ليست في حال الهدوء والطمأنينة ومع ذلك كانت أم المؤمنة عائشة إذا غضبت لم يخرج هذا الغضب أم عائشة إلى عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فقط كانت لا تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كذلك الحكم بما تقتضيه القرائن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حكم بهذا الحكم من باب القرينه من باب الفراسه كما يقال والقرينه فانه علم انها غض أن تفصح بذلك وان فقط بمجرد قسمها علم ذلك الرسول صلى الله وسلم لذلك قال اهل العلم في الحكم بما تقضيه القرائن في ذلك. الفقهاء التاسعة استدل بعض العلماء بقول عائشه على ان لسم غير مسمى قالت ما اهجر السمك ان لسم غير مسمى اذ لو كان لسم هو عين المسمى لكانت به تهجر ذاته وليس كذلك ما كانت تهجر ذات النبي صلى الله عليه وسلم وتقريب هذه المساله انما هو في كتب العقيده فقط أحبط الإشارة إلى ذلك قال بعض أهل العلم مغاضبة عائشة رضي الله تعالى عنها هي من الغيرة التي عفي عنها النساء ولولا ذلك لكان عليها في ذلك من حرج ما فيه لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة عظيمة وفي قولها إلا اسمك دلالة على أن قلب عائشة رضي الله عنها مملوء من المحبة وإن منغير في النساء لفرط المحبة تلك هي المؤمنة التي لا يخرجها غضبها عن أدبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وفي قولها كذلك لا أهجر أي ما أترك إلا اسمك أي ذكره عن لساني مدة غضبي ولكن المحبة ثابتة دائما في قلبي في رضي الله عنها لم تهجر البيت أو الفراش او تفعل كذا وكذا من فعل هساء اليوم للأسف يعني ما شتنسي المرد صلى الله عليه وسلم ولا قل سأذهب إلى بيت والدي ولا غضبت ولا غيزة سبحان الله إنما فقط اتفت بأن إذا حلفت أن لا تحرف وتقول ورب محمد صلى الله عليه وسلم المنقبة في وقت. المنقبة في سنن أبي داود رواية أولى في متفق عليها في رواية هذه في سنن أبي داود والنساء وصحح الألباني رحمه الله عز في أداب الزفاف انا قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر يعني أو شكت إما تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب يعني لعب لعائشة رضي الله عنها فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت هن بناتي يعني لعب ألعبهن كأنهن بناتي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حلاً للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وعطائه مع عائشة رضي الله عنها قالت فرص قال وما هذا الذي عليه قالت جنحان قال النبي صلى الله عليه وسلم فرص له جنحان يعني من باب الاستغراب والاستنكر فرص له جنحان فقالت عائشة رضي الله عنها قالت أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة قالت فرحك حتى رأيت مواجده صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه من, من الأخلاق الحسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأمة أخلاقا وأبسطهم وجها وقد وصف الله عز وجل ذلك بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فكان ينبسط إلى النساء والصديان ويمازرهم ويداعبهم صلى الله عليه وسلم في الحديث كذلك مرعاة صغيرة السن كما في هذه النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وغارها حتى قالت عائشة اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على النهو في بعض الاحديثntell 프로على نبي صلى الله عليه وسلم فلذلك تقول اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله بعض الناس للأسف يعامل الصغار في العمر وكأنهم لا بد أن يكونوا يتصرفوا تصرفوا الكبار في كل الموقف لا الطفل لا بد أن يأخذ حظه من اللعب وغير ذلك وكذلك الصغير حتى وإن كانت متزوجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومرت الأحاديث أنه كان يمازحها وكان يسابقها صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من أخذه وعطائه معها رضي الله عنها بل كان يبعث بالبنيات والبنات وصاحباتها يلعبن معها كما في الأحاديث الفائدة الثالثة فيه الرخصة في اللعب في اللعب التي تلعب بها الجواري ألعب الجواري على صورة أحيانا أطفال أو صورة نساء صغيرات وغير ذلك هذا ما يعرف باللعب يعني وبعضهم قاله إن البنات وخص ذلك من عموم النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفيل وعن عن التصوير وغير ذلك هذا عند عموم العلماء ودمر العلماء مما أقرى النبي صلى الله عليه وسلم ونسخها الحكم يعني خصصا بعموم التحريم وبعض العلماء قال هذا منسوخ وإنما الأصل عدم جواز ذلك واللعب كما لا يخفاكم هي جمع لعبة وهي ما يلعب بها والبنات جمع بنت وهن الجواري وإنما أضيفت اللعب بالبنات لأنهن اللواتي يصنعنها ويلعبن بها يعني كانت عائشة رضي الله عنها عندها, عندها بعض العاب على صورة بنات فتلعب بهن ولا يخفاكم سبحان الله فطرة البنات الصغار يعني أنا أقول يعني قد لا توجد بنت إلا ولعبة هذه الألعاب والذي أرى والله أعلم أن الحديث لم تنسخ وإنما بقيت على أمومها فيجز المرأة للعصة القفلة أن تلعب بمثل هذه اللعب وإنما اختلف علماء هذا العصر حول هل يجوز أن تشترى اللعبة اللعبة جاهزة أو أنها تصنعها كان مما يمير إليه الشيخ الالباني رحمه الله شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله اجمعين الى أن البنت تعمل اللعبه بيدها ولا تشتريها وبعض العلماء يجوز ذلك في العموم والله اعلم في غريب حديث الحديث في قولها يتقم أي اي يتغيد ويدخل فكنن صاحبات عائشة رضي الله عنها إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتستم ويغربن منه حياء وهيبة لنبي صلى الله عليه وسلم في قولها رضي الله تعالى عنها فكانوا يسببهن إلي بمعنى يرسلهن إليها ويسكنهن ويؤنسهن حتى يزول عنهن هذه الرهلة فيرجعن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث كذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجده قالت فضحك حتى رأيت نواجده صلى الله عليه وسلم وقد ورد حديث كثيرة وصنف بعض أهل العلم في ضحكه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ألفه أحمد بن علي أمو إسلام جمع مئة حديث فيها مئة ضحكة للنبي صلى الله عليه وسلم المنقبة السابع والعشرون قبوله صلى الله عليه وسلم الدعوة على الطعام بشرط حضور عائشة أم المؤمنين أن أنس رضي الله تعالى عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه يعني لعائشة يعني هذا الرجل عمل طعاما مرقة فيها فدعى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني أنا وعائشة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم فعادى يدعوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه يقصد عائشة قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله في رواية أخرى بنفس معنى تقريبا وكانت مرقته أطيب شيء, شيء ريحا فصنع طعاما ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه أن تعال وعائشة إلى جنبه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار هذا الجار bagnů فأومأ إليه أن تعال إلى هذا الطعام وعائشة كانت بقرب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وهذه معي وأشار إلى عائشة فقال لا قال ثم أشار إليه يعني هذا الجار اشار الى النبي صلى قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من قال لا ثم اشار الي الثالثه فقال وهذه من هي واشار اليها رضي الله عنها قالت نعم قال نعم فانطلق معها عائشه رضي الله عنها تاكلان طعامه من فوائد هذا الحديث الفائده الاولى تكرمت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه فلم يقبل الدعوة إلا وهي معه أو أن عائشة رضي الله عنها كانت في حال جوع فكره النبي صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دون عائشة وهذا من, من جميل مهاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من حقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة طبعا يؤذر هذا الجار ممكن كان الطعام عنده قليل أو كان يريد أن يدعو غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك الفائدة الثانية جواز العمل بالإشارة المفهمة والإماء المفهوم يعني الإشارة أحيانا تقوم بمقام النطق وذلت على ذلك أحاديث كثيرة جدا من أشهر هذا الحديث مروا الإمام المخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها يعني على حلي فأرد أن يأخذ حلي فقتلها فقتلها بحجر فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق يعني لم تكن قد ماتت وإنما هذا الحجر هو الذي كان سبرا في موتها ولكنها كانت بها رمق وما كانت تستقية الكلام في هذه الحالة فقال أقتلك فلان قال النفس الرائد simple أنها قال أقتلك فلان فانظر فأشارت برأسها أن لا ما تكلمت فأشارت برأسها أن لا ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات أن هذا اليهودي رب رأس الجارية بين حجرين فقل من فعل بك أفلان أو فلان أو فلان يسمي وهي ماذا تومي برأسها لا فلما سمى اليهودي أشار في رأسها أي نعم فلم يذل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف فرد رأسه بالحجارة إذن هذا الحديث كما لا يخطاكم أن آآ آآ فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه هذا مما يدل على جواز العمل بالإشارة المخيمة وقد تقلت لكم هذا الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حدا وذلك المؤتمر على الإشارة المخيمة فائدة ثالثة مشروعية قبول الدعوة طبعا في كثير من الطلاب والطالبات يخطئون يقولون قبول وهذا خطأ الصواب أن يقول قبول بفتخ القاس مشروعية قبول الدعوة مع الزوجة والأهل وفق الضوابط الشرعية هل يجوز أن يأتي جار ويدعو جاراً له ويقول له تعال أنت وزوجتك وأولادك نعم الصواب يجوز ولكن أن يكون وفق ضوابط شرعية وليست من باب الفضائل أن يذهب الرجل وأن يظن أنه إذا ذهب مع زوجته أو مع أولاده أن في ذلك من قصله فإن أكمل الأخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اشترط أن تكون معه آئشة رضي الله عنها في هذه الدعوة الفائدة الراجعة جواز رفض الدعوة لسبب جواز أن يرفض الإنسان دعوة ما لطعام لسبب واختلف العلماء في وجوب الإجابة وبعض العلماء جوز الرفض ولكن بعضهم أوجب الإجابة في وليمة العرس والله أعلم الفائدة الخامسة جواز قبول الدعوة بشرط النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على هذا الجاب ألا يأتي لوحده وإنما بشرط أن تكون معه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه إذن يجوز, يجوز أن يشترط المدعو إلى الطعام كذلك في هذا الحديث جواز تكرار الدعوة فإن هذا الرجل الدعوة والنبي مرة ومرتين وثلاثة يجوز إذن تكرار الدعوة الفائلة السابعة جواز التدافع إذا كان عن ود ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع هائشة بطيب أخلاقه وحسن تعامله وصفائه ونقائق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهاائشة لما أراد أن يذهبا إلى الطعام قاما يتدافعان حتى أتيى منذ صلى الله عليه وسلم يدل هذا الحديث على طيب العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجيرانه هذا الرجال كانت فارسيا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقته مع الجيران طيبة وهو ما ينبغي أن يكون على كل مسلم لو لا طيب هذه العلاقة لما أولا هذا الرجل لما قال له هذه قال لا لو واحد يقول له تفضل عندي على الطعام يقول له الرجل أريد أن تقوم معي زوجتي يقول له لا ممكن يعني سبحان الله يعني كما يقال يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها ولكن هذا هذا الجار للنبي صلى الله عليه وسلم لوده ومعرفته للنبي صلى الله عليه وسلم وطيب العلاقة بينهما قال لا فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبل ذلك ما غضب ولا يعني قام وكما يقال للأسف كثير من الناس خشهر به وغمزه ولمزه وطعن به وهكذا وإنما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كبر الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا كل هذا يدل على طيب العلاقة سواء كان من الجار أو مكان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصور ضف الدعوة إلا بطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا أدري أين انقطع الصوت عند أي فائدة؟ جواز تكرار الدعوة طيب في هذا الحديث جواز تترار الدعوة فإن الجار دع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة أخرى فدل على ذلك أنه يجوز للمر أن يدعو نفس الشخص أكثر من مرة النقطة التي تليها جواز التدافع إذا كان عن ود ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعائشة رضي الله عنها بينهما من المودة والمحبة كما لا يخفى عليكم فلذلك من طيب مع شبه معها أنهما قاما يتدافعان يعني يتسابقان ويتدافعان من يدخل أول حتى أتي منزله منزل هذا الجار آخر مقرأة فائدة يزن هذا الحديث على العلاقة الطيبة دَيْن الله عليه وسلم وجيرانه جار النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه كان ان النبي ان جارا, الله الله فارسية. جارا فارسية. النبي مع جيرانه واصحابه من اطيب انواع العلاقات يدل على ذلك اولا ان هذا الرجل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اولا دعاه اكثر من مره الأمر الثاني أن دع النبي صلى الله عليه وسلم لو طيب العلاقة بينهما لما رفض النبي بداية قال لا قال وهابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه علاقته مع هذا الفارسي الجار كانت فيها من الود والمحبه والتكاهم لما قال له أرفض الدعوة إلا بشرط أن تكون زوجتي عائشة معي لو الآن في هذا الزمان قام رجل وقال لفلان تعالى عندي على الطعام حقيقة كثير من الناس لا يتجرى ان اقول لا اتي لوحدي شيخنا الشيخ كريم راجح لما انتقيت فيه في المدينة قال حتى شكى لبعض الاخوة والاحبة قال بعض الناس يدعونني على الطعام ويعلمون أني مع أهلي ومع ذلك يدعونني لوحدي فكان سبحان الله يعاتب معاتبة العالم يعني بلطف النبي صلى الله عليه وسلم لطيب علاقته مع جاره لما دعاه هذا الجار النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه فعزم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه عائشة أن تكون معه هذا الرجل الجار لو لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة طيبة لما قال لا لو أن إنسانا قال لآخر تعالى عندي على الطعام قال آتي أنا وفلان أو أنا وزوجي وأهلي قال لا ممكن هذا يقيم الدنيا ولا يقعدها ويتكلم عليه في كل مكان ومع ذلك سبحان الله كانت هذه العلاقة علاقة ود ومحدة بينهما بل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي بين الصحابة رضي الله عنهم بيننا بينهم فبذلك هذا ان تصلنا النبي, النبي, النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا يدل على حسن الموده الله ما ينبغي على كل مسلم أن يتعامل به مع جيرانه من طيب معاملة ونقاء وحمل الكلام والمواقف على حسن النية وكذلك أن يكون بينهم من المزاح ومن الحسن المعشب ما كان يمثله الصحابة رب الله عنهم وكذلك وذلك ما كان يمثله صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه أسوة الخسنة أتوقف عند هذه الفائدة ولعلنا إن شاء الله نكمل في نفس الموعد يوم الثبثاء غدا إن شاء الله عز وجل سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته